إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في أو الله تنتقم تلا اللهم وضع... وليت لك كالأخر But there was Well, um... Yeah. yeah canta mio de wa ونبيا من وذm Oh <laughs> Oh ¡Oh! قال ردد عن İzlediğiniz için I Oh, yeah, Camila.